بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما ينعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون